يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني قبلتك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم إذا بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة هذا الحديث يتكون من ثلاثة أجزاء وفوائده جمة وغفيرة فيه الله عز وجل الغني عن عباده والعباد محتاجون إليه ولا غنى لهم عنه طرفة عين هو الذي يناديهم يا ابن آدم ليشمل النداء المؤمن والكافر يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني قبلتك على ما كان منك أي على ما بدر منك من ذنوب ومعاصي وكلنا ذلك الرجل فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الدعاء والرجاء وغالبا الدعاء مصدره الخوف الخائف يدعو الله تعالى ويكون قريبا من الله أكثر من الآمن فالله عز وجل يبين في هذا النداء جناحي المؤمن في سيره إلى الله عز وجل أنه يجمع بين الخوف والرجاء فمن خاف الله تعالى وغاب عنه جانب الرجاء أدى به الخوف إلى الإياس والقنوط من رحمة الله عز وجل ومن عبد الله تعالى بالرجاء فحسب ولم يخفه ولم يخف من عذابه ومن ناره بد وأنه سيفرط في جنب الله كما نرى كثيرا من الناس الآن يتركون الصلوات والصيام والذكاة والحجة غير ذلك من سائر العبادات بل ويقعون في المحرمات فإذا قلت لهم قال الله قال رسوله قالوا الله تعالى غفور رحيم نعم هو كذلك ولكن لمن؟ لمن كان مستحقا للمغفرة والرحمة للمغفرة والرحمة لمن كان يطيع الله عز وجل زلت قدمه زلت نفسه وقع في المعصية أفاء ورجع وتاب وأناب إلى الله عز وجل هنا تتنزل عليه الرحمة ويغفر الله تعالى له ذنبه وقد أتت آيات كثيرة في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تبين أن أهل الإيمان الحق يعبدون الله تبارك وتعالى رغبة ورهبة رغبة فيما عنده من جنة ونعيم وثواب للطائعين ورهبة من ناره ومن عذابه الأليم وما كان الله تعالى ليجمع على عبده أمنين ولا خوفين فمن أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة ومن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة ولذلك دخل النبي على رجل وهو يحتضر فقال كيف أجدك؟ قال يا رسول الله والله إني لا أخاف الله لا أرجو الله وأخاف ذنوبي إني لا أرجو الله وأخاف ذنوبي قال والله لا يجمع الله على عبد في هذا الموطن هذين إلا أعطاه الذي يرجو وأمنه الذي خاف. فأقر النبي عليه السلام هذا المعتقد أن المرء لابد أن يكون بجناحين لأنه لا طائر يطير بجناح واحد فأنت كذلك طائر تطير إلى ربك وتسير إلى ربك بجناح الخوف وجناح الرجاء جناح الخوف وجناح الرجاء وأنت في كل تدعوه وأنت في كل ترجوه الدعاء هو العبادة كما قال على السلام والدعاء تفتح له أبواب السماء الدعاء تفتح له أبواب السماء ليس بينك وبين الله حجاب ولا ساتر ولا حائل ولا مانع تدعوه وخاصة في أوقات الإجابة في أوقات الإجابة بعد العصر من يوم الجمعة إلى غروب الشمس بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد في وقت السحر قبيل الفجر كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون من ماذا؟ من صلاتهم من قيامهم من تلاوتهم إن الذي يقرأ هذا وبالأسحار يستغفرون يقول يستغفرون من ذنب ارتكبوه وجرم اقترفوه وهكذا شرع الله تعالى لعباده المسلمين المؤمنين الموحدين بعد كل عبادة استغفار وتوبة وإنابة فما بالكم بأهل المعاصي أولى بهم أن يستغفروه وأن يتوبوا إليه أن يرجعوا خاصة في هذه الأيام المباركة أن نرجع وأن يثبتوا على هذا الرجوع حتى تثبت أقدامهم على الصراط يوم القيامة إنك ما دعوتني ورجوتني قبلتك على ما كان منك ولا أبالي الله تعالى يعدك ووعده لا يتخلف يعدك لو أنك دعوتني ورجوتني إن الذين يستكبرون عن عبادتي ايه عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين فالدعاء هو العبادة هو عين العبادة أن تدعو الله عز وجل ثم قال في النداء الثاني سبحانه وتعالى يا ابن أدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم في النداء الثالث يقول لو أتيتني بقراب الأرض انظر إلى هذا الوصف البديع الذنب في عظمه وفي جرمه وفي فداحته يبلغ علينا السماء وفي كسرته يملأ الأرض أو ما يقارب ملء الأرض عبد يأتي إلى ربي بذنوب قد بلغت في فداحتها عنان السماء وفي كثرتها ملء الأرض أي عبد مثقل بهذه الذنوب يأتي على ربه أليس موقفا حرجا أليس موقفا حرجا فالمنان سبحانه وتعالى يمن عليه بالمخرج فيقول لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني شوف الشرط ثم استغفرتني غفرت لك وعد أن تستغفر الله كان من السلف من كانوا يستغفرون الله آلاف المرات في اليوم الواحد والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر ربه سبعين أكثر من سبعين مئة كان يستغفر ربه مئة إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم الواحد مئة مرة وفي رواية أكثر من سبعين مرة ولا تعارض فالذي هو أكثر يبلغ المئة فهذا النبي الذي غفر الله له ما تقدى من ذنبه وما تأخر أو من تنشق عنه الأرض أول من يفتح له باب الجنة ولا أحد يدخل إلا من بعده وخصال وكرامات عظيمة جدا لهذا العبد الصالح محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه فنحن أولى أولى أن نستغفر الله عز وجل لذنوبنا لذنوبنا الحقيقية التي كانت أن تودي بنا في جهنم والعياذ بالله إنك إذا بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم سغفرتني غفرت لك هذا الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه من سادات التابعين كان إذا أتاه سائل يسأله أو يشكوه في شيء معين يشكو إليه في شيء معين يقول استغفر الله فيأتي سائل فيسأل سؤالا آخر فيقول استغفر الله فيأتي سالس فيسأل سؤالا ثالثا فيقول استغفر الله قالوا يا أبا سعيد، إنه ما من سائل يأتيك فيسألك عن شيء إلا تأمره بالاستغفار. ما هذا؟ فقال رحمه الله تعالى أما قرأت قول الله عز وجل؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. انظروا إلى فوائد الاستغفار. إلى فوائد الاستغفار. وهو من عمل الصالحين وعمل الأفقياء بل وهو كذلك من عمل الأخفياء الذين يعبدون الله جهرا وسرا ثم في النداء الثالث الله تعالى يقول يا ابن أدم لو أتيتني بقراب الأرض أي بما, يما بما يقارب ملء الأرض من الخطايا والذلوب ولكنك أتيت موحدا موحدا لست مشركا بالله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فيقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا الجزاء من جنس العمل لا لأتيتك بقرابها مغفرة كل ذنب يقبل مغفرة كل ذنب يقابل مغفرة كل استغفار يمحو قطيئة كل دعاء يرفع بلاء حديث فيه فوائد عظيمة جدا تفتح له أبواب الجنان وأبواب السماء هل من توبة وأوبة؟ هل من ترك للغفلة؟ مع الله عز وجل فلا أقل من أن يأتي العبد موحدا لله عز وجل وإلا تغلق الأبواب جميعا أمامه ولا تفتح إلا أبواب النيران ولا تفتح إلا أبواب النيران لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة نفس مسلمة موحدة أما المشركة فما آلها إلى النار عياذا بالله نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا على الإيمان وعلى التوحيد الخالص له سبحانه وتعالى وأن ينجينا من النار ومن كل قول أو فعل يؤدي إليها أقول قول هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلما كثيرا Dá, o do...